المسألة التي نتكلم عنها اليوم شعباه الله الشر الأصل في الانسان التوحيد أم الشر هذه مسألة مهمة جدا. لأنك بهذا تستطيع في الدول الإسلامية يعني على الأقل لا ترقب ممن تؤطبك عليه السلام وتأخذ من يده الأصل في الإنسان الإسلام أم الشر أو أصل الخليق لما اهبط آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض الاصل في من جاء بعده من ذريته الإسلام امشي هذه المساله الاولى التي عنها المساله الثانيه ان كان إذا قلنا الاصل الاسلام فمتى طرا الشرك إن قلنا الشرك فان طرا الاسلام بعد ذلك ام لا المساله الثالثه مساله مهمه جدا هي مساله التعبيد غير الله في التسميه هل هذا من باب الشرك ام هو ليس من باب الشرك ويمكن المساله الثالثه مساله عمليه فلذلك من اهميه بالغا الا يشرك الانسان الشرك ام التوحيد أو الإسلام هذا فيه قولان قول الجماهير الثالث والخلف قالوا بأن الأصل في الإسلام التوحيد أو لافت الإنسان التوحيد والأصل في الإنسان الإسلام وهذا فضل من الله دلنا هذا يدل يعني على على أن الإنسان وإن لم يعرب بلسانه عن نفسه وما ت صغيرة إنهم له الجنة هذا من المرجحات التي ترجح لك أن أطفال المشكين في الجنة وإن كان من الطيم كان يميل إلى أن أطفال المشكين يمتحنون الملكات وهذا ليس صحيح. فأيه الرجح أنها بالجزء أنهم في الجنة هذا أيضا كما سنبين الأصل بالإنسان السحيط طلب الجمهيري بثلاث يستدلون على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة وإن كان اجل الأدلة من السنة من الكتاب قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله من نبينا من كان الناس امه واحدة الحق أنه يتجذبها الطرفان بعضهم يقول كان الناس أمة واحدة على شركة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين للتوحيد لجلب الناس للتوحيد. بعضهم يقول كان الناس على التوحيد، ثم طرأ عليهم الشرك فبعد طروء الشرك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والصايا رأيه في ذلك كان ابن عباس يعني هذا قول السلف هو الأدلة تعظده بأن قول لا على كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد. وهذا الذي قاله ابن عباس قال قرون عشرة قرون عشرة بين آدم وبين وبين نوح على الإسلام قرون عشرة بين آدم ونوح على الإسلام على التوحيد في قول على كان الناس أمتاً واحدة على الإسلام على التوحيد والذي يدلك على ذلك أيضا قراءة ابن مسعود انه يقول كان الناس أمتاً وحدة قال فاختلفوا كان الناس أمتاً وحدة فايش فاختلفوا كان الناس أمتاً وحدة على التوحيد بأصل التقدير فاختلفوا بعد ذلك فطر عليهم الشرك بعد الاختلاف وايضا على ذلك يدلك على هذا الحديث الكثيره التي تثبت ذلك مع الايات قال الله تعالى صبغه الله ومن احسن من الله صبغه وصبغه الله هنا الإسلام الاسلام قول الله تعالى فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم والدين القيم هو التوحيد جاء ذلك قول يوسف قال يا صاحبين سجن أربابهم متفرقون أم الله الواحد قهار توحيده الآن الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا اسماء كما انتم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله امر ألا تعبدوا إلا اياه أكملوا ذلك الدين القيم هنا قال فطرة الله ذلك الدين القيم لأن الدين القيم هو توحيد الله جل في علاه أيضاً من السنة قول الإنسان في الحديث الذي في الصحيحين قال كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهوداني أو ينصرانه أو يمجسانه فأبواه يهوداني أو ينصرانه أو يمجسانه في الإنسان الإسلام كل مولود يولد على الفطر فالفطرة الفطرة هنا نريد أن أن الفطر نفسر الفطر ما هي فالسياق مفس من المفسرات كل مولود يولد على الفطر ثم ذكر فأباه هو يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه أو يسلماني في ما قال ذلك إذا لما قال يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه وترك يسلماني علمنا أن الفطر هنا معناها إيش الإسلام كل مولود يولد على الفطر فأباهه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه ايضا من ذلك الحديث السلام في الطائحين اللي قدسي إني خلقت عبادي حنفاء إني خلقت عبادي حنفاء حنفاء يعني يميلون من الشرك إلى التوحيد فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم والمقصود فاجتالتهم عن توحيدهم فاجتالتهم عن توحيدهم هذه ايضا من الادله التي تثبت أن الاصل في الإنسان التوحيد وأيضا بقول الله جل وعلا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل وهذا اسمه المساق مساق الذر مساق الذر الحق بأن المعتزل يتمسكون به ويرونه دليلا على الحج على ابن آدم يرونه دليلا على الحج على ابن آدم لذلك قول محمد عبدالهاب وهذا قول فيه شدة أو قول عبدالحجاز يرون عدم العوز بالجهل ويمكن يكون من الأدلة هي هذا, هذا الباب على أن التوحيد لا يحتاج الى بيان قامت الحجه به بالتوحيد فطر الله الناس على التوحيد وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذورين ذورياتهم زوري فأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يا من قامت كنا عن هذا غافري وأيضا قال عمر الخطاب مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل نسمة وقال الأمر الخطاب بيمينه فقال هؤلاء للجنة ولا وبالي وهؤلاء للنار ولا وبالي قالوا مسعى الظهر آدم اخرج كل النسمة مثاق الظر ومثاق الزر الحق نو ليس بحج مثاق الزر حج بعد تذكير الرسل به مثاق الزر حج بعد تذكير الرسل لأن الله جعله ماذا قال قال وما كنا محكم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأيضا طول النبي صلى الله عليه وسلم نستدره به نحن لسنا بصدد الكلام على حجية نزر الضرب هذا عابد نحن الآن بنتكلم عن إيش الأصل في الإنسان التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله جاء الله يجمع بعض من كان على الشرك فيقول الله جاء الله لأشقى أهل الأرض أرأيت لو كان لك ما في الأرض من ذهب نفضة ملء الأرض ذهب نفضة كنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة قال نعم فقال الله جل في علاه طلبت منك ما هو اهون من ذلك وانت في صلب ادم طلبت منك ان تعبدني ولا تشرك بي شيئا فابيت الا شرب فابيت الا شرب فعلا هو في صلب ادم وهذا يذكرك بمسح الظهر على مسح اخذ خرج كل نسمه من ادم على أنه على على أن الإنسان على الإسلام لأن الله قال فأشهدوا على أنفسهم ألاستو ربكم قالوا بلى شهدنا فهذه أدلة كثيرة تثبت أن أصل في الإنسان التوحيد وليس الشرك ويمكن أن نقول يستدل به من آدم الكل كل من جاء بعد آدم من ولد آدم وآدم نبي مكلم وقلنا بانه نبي مكلم يتعبد الله فأولاده يرون تعبده فيتعبدون لله دل في علاء وإن قلنا بالقول الثاني أنه يبلغ فهو بلغ أولاده بالتوحيد فكلكم لآدم وآدم من طراب وسئلنا مسلم آدم نبي قال نعم نبي مكلم يبقى كل من أتى بعده من ذريته يكون على نهجه وسليته إلا أن يطرع عليهم طارق وهذا الرارح الصحيح. أعاقلك أقوال بعض على الطبقعين والدهريين الذين لا يرون أن الأصل في الإنسان الإش الإسلام. نهيك بعض على الأغبياء الذين يقولون الأصل في الإنسان القرض إنه يكون قرب. فهذا كلام لا يتعرض له. كلام سفهاء لا يتعرض له. لكن الكلام أصيح. فلدي نقول الأصل في الناس والأصل في الإنسان الإسلام. يفيدك كما قلت لك أنك ما دمت في بلد يحكمها المسلم أم كنت في بلد يعلوها حكم الإسلام والإسلام فأنت كل من تراه فهو على الإسلام إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك هذا يريحك ان دخلت مطعما تأكل من أكله أو بيته لتأكل من أكله او مررت عليه لتسلم عليه أو سلم عليك فالاصل في الإنسان إن لم تعلمه فهو على الإسلام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحمد كان حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح أن الطفل يتبع أباه الطفل يتبع أباه في الديانة حتى يعرب عنه إيش بسانة حتى يعرب عنه إسلامه وإن كان هذا يعني ليس بنفس صميم الاستدلال لكنهم من بعيد يمكن أن نقرب الاستئناس به الاصل في الإنسان الإسلام متى طرا الشرك؟ قالوا طرأ الشرك في, في أو أول الشرك الذي حدث في إبليس أول الشرك كان في إبليس لأن الله جل وعلا قال ومن يقول منهم إني وما يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ومن يقول منهم كان الكلام والخطاب سياق الآية عن ملائك ومن يقول منه مني إله ولا يمكن أن تصور أن الملك يقول أني إله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونه ما يؤمرون يبقى إذن من الذي يمكن أن يقول بأنه إله ويدعي لله إبليس. إبليس هو سيد فرعون فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى إبليس هو الذي أوحى إليه ذلك من وحي الشيطان فإبليس حتى أنه يجعل عرشه عليه على الماء يضاهي ربه جل فعله حاشا لله فإبليث هو اول من أشرك وقيل اول الشرك كان في ولدي آدم واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربها قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الأخ الذي لم يتقبل منه وقع في الشرك في ذلك لأن إبليث جاء فأوحى عليه قال أرأيت لما قبل الله تقرب أو قربت أخيك دونك وأوحى إليه بالشرك فأشرك وهذا ايضا فيه نظر والادله على ذلك ليست بالسديده وان كان السند صحيح كما في البخاري وفي غيره أول ما طرا الشرك كان في قوم روح اول ما طرا الشرك كان في قوم روح كما قال المح الى ذلك الكتاب وفسره ابن عباس ترجمان القران عندما قال الله جل في علاه ولا, ولا تذرنهم قالوا ولا تذرن الهتكم ولا تذرن ودوا ولا سوع ولا غوس ويعوقوا ونسرا وقد أضلوا كثيرا قال ابن عباس كانت هذه أسماء رجال صارحين فيهم فلما ماتوا نصبوا عليهم هذه الأنصبة وجعلوا القبور والمشاهد وسموها بأسمائهم وكانوا يذهبون يتبركون فقط لا يتعبدون أو قالوا ننظر إليهم فنتذكر ما كانوا عليه من الاجتهاد فيجتهدون كما كانوا يجتهدون فلما تقاعد الزمان انظر أخواتي الكرام حتى سلطان العلم الشيطان ما استطاع عليه سبيلا جرى بعض ال ال الذين يجهلون الى تكريم هؤلاء الموتى من الصالحين بعلو المشاهد القبور وتصوير التصاوير هذه خطوات الشيطان لكنه ايضا سلطان ما استطاع ان, ان, ان, ان يكون او ما كان له سلطان على هؤلاء حتى تقاعد الزمان واندثر العلم وفشأ الجهل تسلط عليهم فاتخذوهم أليها من دون الله جل في علا هذا الراجح الصحيح في أول الشرك متى وقع, وقع؟ وقع الشرك في قوم نوح وإن نظرت نظرت إلى خطوات الشيطان وقد قال الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان من هذا نستفيد فائدة عظيمة جدا وسندخل فيها في التفصيل في الكتاب الا وهي قول ابن عباس ماذا قال ليش فعلوا طيب صوروا لهم التصوير وأيضا عملوا لهم المشاهد على القبور يبقى أول خطوات الشركة هي إيه صوروا التصوير يبقى أول شيء لابد أن تقول له امنع لا يجوز التصوير صحيح الثاني التعليق وأيضا المشاهد على القبور فعن بناء أبنية القبور الآن السادة التذيب والزادة دي. شوف أنت ترى الآن منهم من يأتي من, الم... من... من الذين ادعوا السحديث ومعهم السند هم حفق يحملون كثير من الناس يستطيع ان يحفظ كمبيوتر بيحفظ فيحفظ يقوله بالسر ثم يأتي يقلبها ويقول من السنة بناء المساجد على القبور من السنة بناء المش... المساجد على القبور وإلا ففي الكتاب دليل سنة أدل، أما في الكتاب، فقال الذين غلبوا على منين أن من تتخذن عليهم من سجد، صلحين هؤلاء وأن والقرآن يقر ولا ينكر، إقراره، إقرار، أدي من الكتاب تلا على سنيد اتخاذ القبول مساجم، والثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فسأل عن المرأة السوداء وكانت تقم المسجد صحيح، فذهب فصلى. على قبره فما الذي يمنع أن يصالب كان هذه فائدة الكبيرة يبقى على المسجد طبعا في مسألة أبي بصير وضعوا حديثا على انه بنى السلام عليه أو بنى عليه هذا مسجدا عجب عجب نوريان فيقولون بأن هذه نقول الآن ابن عباس يظهر اول الشرك في الأمة كان بسبب هذا الباب ولذلك أنت يمكن أن تقول وإن لم تعود أنه سواء بكلام الشيخ شعراوي بانه لو القبر كان في المسجد وكان في الخلف ليس في القبلة وبينك وبينه حواجد فصلي ما في شيء قلنا المسألة ليست كذا المسألة بأنه يمكن أن يصلي في هذا المسجد فتأثيره روحانيات الشيطان ممكن يفعل ذلك الشيطان ممكن يأتيك يجعلك تعيش في الورع والبكاء الذي لا لم ترى مثل ويدخل عليك وانت عمال تبكي وانت شعب تبكي ليش فتقول لا هذا المسجد غير اي مسجد لا لا لا, لا تحب في الملائكة. وايضا بقى الاعوص ان الله يبتليك فترفع يديك فيستجاب لك في هذا المكان فلا يمكن أن تبرح هذا المكان ثم على ذلك تظن ظن الخير في في المقبول أنت ما استجيب لك إلا لوجود شيء خفي المقبور، وأيضا لم تجد الروحانيات هذا إلا بسبب هذا المقبور، ثم على ذلك يستخذ إلها من دون الله جلس وعلاه هذا معروف فالزريع حسم المادة وسد الزريع في هذا الباب هو أصل أصيل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم المد والصحابة جاءوا حسموا المادة بعده اما حسم المادة أن النبي قال ألا لعنه الله علي اليهود والنصارى اتخذوا قبور وصالحين مساجد ولما ذكر له الكنائس التصوير التي كانت في الحبشة في الكنائس الحبشة قال هؤلاء شواء القوم عند الله جلت عليهم القيام لو مات فيه من رجل الصالح او النبي صوروا له تلك التصوير وعلقوها وقال إني أنهاكم عن ذلك وكانت تقول عائشة رضى الله لولا ذلك لو زعيش قبل يخشى هذ قال لا تتخذ قبري عيدا لا تتخذ قبري وسنا اللهم لا تجعل وقال اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد لا تتخذ قبري عيدا هذه كلها حسم المدد وسد من ومن حسم المدد وسد الزراعة أيضا بأن اليهود عندما جاء لما مر عليهم رجل رأى رؤيا فمر عليهم فقال نعمل قوم انتم لولا انكم تقولون اوزير كذا ينسبونه لله فقالوا له ونعمل قوم انتم لولا انكم تقولون إيش ما شاء الله وشاء محمد ثم مر على, على قوم اهل النصارى فقال نعمل قوم انتم لولا انكم تقولون كذا المسيح وينسبونه لله فقالوا ونعمل قوم انتم لولا انكم تقولون والكعبه ومحمد على القسم بغير الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيما في الناس وقال كنت استحي لكم أو, قال أو, او كما قال ثم قال قولوا رب محمد ورب الكعبه وقال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان حسما للماده والسد للزريعه ولما دخل على القوم وقالوا انت سيدنا وابن سيدنا وخير وانت خيرنا وابن خيرنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم انما السيد الله مع أنه يجوز أن تقول رجل سيد من سادات المسلمين لك أن تقول ذلك شيخ الإسلام سيد من سادات المسلمين الإمام الشافعي من سادات المسلمين يجوز ليس فيه سمت شيء لكن أن السلام أراد أن يبين لهم في هذا الباب بتعظيم وتوقيل الله للفعلان إنما السيد الله ثم ذلك الذي يدلك على أنه يجوز أن يقال السيادة الدليل ما هو سعد معزش قال قوموا لسيدكم ممتاز لكن أنا أريد من ساق الحديث ممتاز إيش فيها بقى أنا أريد طالب هذا طالب العلم طالب العلم هو طالب علم لانه ينظر يتامل يعرف كيف يتعامل مع الدليل ده طالب العلم وإيش اللي, اللي أتعب الناس الآن لا يستطيعون التعامل مع الأدلة يأتون بكل دليل ويسقطونه على, على الهوى وانتهى الموضوع هات ممتاز هنا نسالم. قال إنما سيد الله أنكر. ثم لما قالوا لا أنت سيدنا فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوي الشيطان. يبقى أقر لما أقر. أقر دلال على ااا على الجواز. ف لكن الإنكار الأول كان حسما للمدة وسدا للزرية. لذلك عمر الخطاب لما لما أخبر بأن أناسا كانوا يذهبون إلى يتقصدون الشجرة. باعة الرضوان ويصلون عندها قطعها حسما المسك وقال مأمولنا بذلك أن تتخذوا خطوات أو أثار الأنبياء مساجد ليس هذا من إيش ليس هذا من الدين مثلا هذا من باب حتم المادة وسد الزريعة المسألة الثالثة التي هي من الأهمية بمكانها مسألة التعبيد لغير الله عبد العزة عبد المطلب عبد الحارس هذه مسألة يعني عظيمة هل هذه المسألة خلق في الشركة أم لا اذكر هذه المساله من قول الله الذي في في سوره الاعراف هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن عليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما اثقلت فمرت به فلما اثقلت دعى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهم فتعالى الله وعما يشركوه فعن كثير من الفسرين قالوا أن هذه الآية نزلت في من في آدم وحواء فكانت حواء تلد فلا يعيش لها ولد فجاء الشيطان فأوحى إليها فقال ان أردت حياة الولد أو أن يعيش معك الولد فسميه عبد الحارس فسميه عبد الحارس فسمعت فانصاعت فانقادت فسمته عبد الحاجة فعيش هذه كل الروايات التي أتت على هذه الشاكله كلها مقطوعة كلها ضعيفة جدا لا أصلها فهذه الروايات لم تصحب حال من الأحوال على آدم وعلى حواء ولو حتى تنزلنا على انه قد يقع هذا وأنه في حواء وآدم فإننا نقول بأن الصغائر قد يقع فيها الأنبياء والفضلاء وان النبلاء قال الله جل وعلا وعصى ادم ربه فغوى فالغلط المقصود منهم قالوا بان هذا من هذا لا يصح حل من الاحوال اما تسميه عبد الحارث عبد العزه عبد المطلب عبد الحسين عبد فاطمه عبد علي كما هو منتشر بين الناس هل هذا وطبعا عبد النبي هذا هو المنتشر كثيرا بين الناس هل هذه التسميه تصح الاجماع على لا التسميه لا تصح وانها حرام وعلى من تسمى بهذه التسمية أن يغير اسمه ان استطاع إلى ذلك سبيل إن لم يستطع فلا إن استطاع إن أن إلى ذلك سبيلا فعليه أن يغير اسمه لأن التعبيد لا يكون إلا لله وما خلق جن وننس إلا ليعبدون ظاهرا وباطنا حتى ولو في التسمية فالتعبيد لله لا يكون إلا لله جل في علاه فالاتفاق على التحريم والخلاف بينهم هل هو شرك أم لا الخلاف بينهم هل هو شرك أم لا وابن يقول لا يجوز التسمية بعبد العزة عبد الحارث لا يجوز التسمية بهذا لس إلا في حالة واحدة بعبد المطالب هذا قول منفرد به ابن حز يقول لا يجوز التعبيد غير الله ولكنه قال يجوز التسمية بعبد المطالب واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كما قال الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم بكراتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بمرحبت ثم وليتم مدبرين قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فر الناس من حوله قال أنا النبي لا كذب بأبيه وأمي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب انا ابن عبد المطالب فقال أنا ابن عبد المطالب ولم ينكر فقال ابن حدث يجوز أن يسم المرأة ولده بعبد المطلق لأن سلم أقره ولم ولم ينكره صراحة هذا جمود جمود لو كان ينظر إلى لانتهى الأمر نقولنا الإله إذا لم عبد محمد عبد العيسى عبد المسيح عبد أوزيد عبد عبد العزة النهي على ذلك هو التعبيد لغير الله لأنه ذريعة إلى إيش إلى أن يصرف عبادة غير الله إلى فعله إذا سمى فقد يصرف العبادة غير الله فهذه الإله فلئلا موجوده في عبد المطلب كما انها موجوده في عبد العزه كما انها موجوده في عبد المسيح لذلك نقول قول ابن حجر في هذا قول ليس بسبيل والاجابه عليه هو ان ما اجلاه ابن القيم صراحه في هذا الباب ما اجلاه ابن القيم هو اشد القول قال في قول الله جل وعلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب قال ما كان هذا من باب الانشاء والتحريم على باب الإنشاء تحريم تعبيد غير الله من باب الإنشاء ولذلك جاء رجل وسلم فقال له أنت ما اسمك قال عبد الحجر قال لا أنت عبد الله قال لا أنت عبد الله هذا من نحي الشيطان فغير اسمه وقال أنت عبد الله عبد لله وعلا. أنت عبد الله فلما قال اني سلم ذلك علمنا بالتحريم واما قول صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كاذب انا بن عبد المطلب كان من باب الاخبار لا من باب الانشاء والتحريم على باب الانشاء لا باب الاخبار ويتسامح في الاخبار ما لا يتسامح في الانشاء الانشاء يقضي التشريع وهذه الاخبار بيخبر عن شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرن الضعينه من حضره موتي الى كذا قال لا بالبيت لا تخشى الا الله والغنم والذئب على الغنم لما استدل به الشفعية والمالكية على دواس سفر المرأة وحدها من أجل فريدة الحج قال علماؤنا من الحنبلة قالوا لا أخطأتم بالاستدلال هذا من باب الخبر لا من باب الانشاء وإلا فالانشاء عندنا محكم قال النمسلم لا يحل للمرأة أن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محر في رواية مسيحة يوم المليلة ورواية أخرى مسيحة ثلاثة أيام ولليهن فقال مطلقا أن تسافر إلا مع ذي محرم فهذا الذي قاله العلماء قال الإخبار يخالف الإنشاء وأما قول الله سلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش بعض العلماء يقولون أنه تعبيد غير الله الآن وقاله الله سلم هذا ليس على التعبيد ولا على التسمية فكأنه يقول مالة القلوب إلى الدراهم والدنانير فلا يجتهد في شيء إلا من أجل الدرهم والدينار، فلا يتحرك إلا للدرهم ولا يسكن إلا للدرهم وإن صلى صلى للدرهم وإن لم يصلي لم يصلي من أجل الدرهم وهذه ما يعني قريبة جدا من أن نقول بأن هذه ليست تسمية وليس من باب الإشكال أن يقول مثلا تعيس عبد الدرهم هو ينفر ممن مال قلبه إلى الدنيا فعبدان من دون الله أرأيتها من اتخذ إله وهواه وقال الله جعل ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فالصحيح أن التسمية لا تجوز والتسمية عبد الحارث عبد المسيح عبد العزة عبد المطلب كل ذلك لا يجوز وهو محرم وإن السلام غير رجل من عبد الحجر إلى عبد الله فالتعبيد لا يكون إلا لله وحده لا شريك له ولو تنسلنا وقلنا أن القصة خاصة بآدم هل يعني نقول بأن الأنبياء يعصون الله جل وعلا هذه مسألة في اقوال والأصحة الذي أدين الله به بأن الأنبياء قد يقعون في المعصية لكن الصغائر دون الكباب فهم بالإجماع معصومون في باب التبليغ بالوحي باب الوحي والتبليغ وهم معصومون عند الجمهور عند المعتزلة من الصغير والكبير طبعا عندهم عندهم إشكال لأنهم يقولون قلنا أنهم يقعون في الصغيرة أو في الكبيرة كيف يعني يأتس بهم المرء والله على يقول فبهداهم سدي وأنت به في, في المعصية هذا اشكال بارز اشكال ليس بالجيد أمرنا أن نأتس بهم فيما يرضي الله في فعلاء أما قال الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فيما كان من طاعة إنما الطاعة في المعروف فنحن نأتس بهم في المعصية انتابوا منها فنأتسبهم بإيش؟ توبة ان حصلين أن نتوب فالصحيح الراجع أن نقول بأن المعصية قد تقع على الأنبياء لهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الذي نريد أن نتكلم فيه في باب الشرك إن شاء الله غدا نكمل عليه والكلام على أطراف توحيد الإلهية